والنوع الثاني هداية البيان والدلالة, هداية البيان والدلالة. والتعريف لنجد الخير والشر وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام فإنها سبب وشرط لا موجب ولهذا ينبغي الهدى معها كما في قول تعالى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 فهذا يعني أعلمك بتفاصيلها وثبتك على هذا الطريق الذي هو طريق الهداية ولذلك الإنسان في كل نفس يحتاج إلى أن يسأل ربه الهداية فما أعظمها من نعمة أن توفق إلى طلب الهداية من الله جل وعلا قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم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 وليس إلى إيران الشيعية المجرمة ولا إلى غيرها ولكن الله جل وعلا يقول فاستطعموني أطعمكم لأن الله جل وعلا هو الذي يطعم على الحقيقة هو المالك وهو الملك سبحانه وتعالى ولذلك يقول نيروس سلم ليست السنة أن لا ولكن السنة أن تنطروا ولا تنبتوا الأرض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 أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات بالسنين يعني بالجد والقحط من الذي أخذهم بذلك له الله جل وعلا ونقص من الثمرات أي دون السنن والجد حتى أن بعض أهل العلم كرجاء بن حيوة يقول كانت النخلة الواحدة لا تأتي إلا بثمرة مع أن النهر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 اخطؤون يعني تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الزنوب جميعا وأنا أغفر الزنوب جميعا أي لمن تاب وأناب واستغفر الله جل وعلا فإن الله يغفر الزنوب جميعا أي في حق التائبين والمستغفرين استغفارا كاملا لله جل وعلا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 دلالة على أن المقصد من الإنسان إنما هو القلب ولذلك قال تعالى كانوا على أثقى قلب رجل وفي الأخر قال كانوا على أفجر قلب رجل فإن القلب هو المقصود وإن الإنسان بقلب فإذا صلح القلب انصلحت الجوارح وظهرت الطاعات عليها وإذا فسد هذا العضو فسدت الجوارح كما مر معنا في قول إيسا سلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي الخلب قال يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته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 وفادعوني وادعوا فكل هذا حسن مننا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يسأل الله يغضب عليه قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم أحصيها بمعنى أحفظها لكم ثم أوفيكم إياها أوفيكم يعني أعطيكم الجزاء عليها كاملا فمن وجد خيرا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 مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فكل ذلك بتوفيق من الذي هو هداية التوفيق والإلهام التي تستلزم الاهتداء ولا بد فهذه لله جل وعلا فهو الذي يهدي من يشاء سبحانه وتعالى فإذا وجدت ذلك فاحبد الله أن وفقك وأقدرك ويسر لك سبل الخير فوجدت خيرا بإذنه تبارك وتعالى ولذلك إياك أن تظن أن اهتدائك كان بسبب منك أو باستحقاق لك أبدا والله إنما هذا بفضل من الله محط ولذلك النبي صلى الله كان يعيش كل يوم صباحا ومساء مع هذا المعنى فكان صلى الله عليه وسلم يقول وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي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 ومن فوائده تحريم الظلم بين العباد فلا تظالموا ومنها أن ملك الله جل وعلا في غاية الكمال فلا يزيد بطاعة الخلق ولا ينقص بمعصيتهم ومنها أن مرجع التقوى والفجور هو القلب فإذا صلح صلحت الجوارح وإذا فسد فسدت الجوارح ومنها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 أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر وتأتوني